جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله من سمعنا وظفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين في حديث أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص يقول هل المقصود بالقميص ما يطلق عليه اليوم الثوب هو هذا يعني القميص المراد به الثياب والثياب أنواع فكل ما كان له كمان تدخل فيهما ال تدخل فيهما اليدان وله جيب للعنق هذا يقال له يقال له قميص يقال له قميص نعم يقول هل ما يزيد على الرص يعتبر اسبال لا هذه يعني مسألة فيها كلام لاهل العلم ربما انه ياتي ذكر له في لقاء الغد ان شاء الله فال نزول الثوب بالنسبه لليد إذا كان ينزل الى الاصابع ويغطيها هذا يكون فيه نوع اسفل اما اذا كان الى الرسغ أو دونه او ما يقارب ذلك ف لا حرج في ذلك نعم يقول مر بنا حرص بعض الصحابة رضي الله عنهم على رؤية أو لمس خاتم النبوة نعم. فهل ورد في ذلك فضل لا أعلم فضلا في فيما يتعلق بلمس الخاتم خاصة يعني فضيلة خاصة في لمس الخاتم لكن النبي عليه الصلاة والسلام كله صلوات الله وسلامه عليه مبارك صلوات الله وسلامه عليه. ومر معنا في في بالأمس في, في حديث أم سلمة تبرك الصحابة بسعره صلى الله عليه وسلم وأيضا جاء في النصوص الأخرى تبركهم بريقه بعرقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبارك كله صلوات الله وسلامه عليه. وكل من فصل عن من شعر أو ريق أو عرق أو أظافر أو غير ذلك وهذا أمر خاص به وحده خاص به وحده عليه الصلاة والسلام فلا يتبرك بشعر أحد أو ببدن أحد أو بشيء منفصل من أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام وفيما يتعلق بالتبرك بشعره وما كان منفصل من بدنه عليه الصلاة والسلام هذا جائز والصحابة من والسلف من الصحابة والتابعين كانوا يفعلون ذلك وقد جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة لكن كما نبه أهل العلم في مثل هذا الزمان لا يمكن الجزم بأن هذه شعرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن الجزم بل جزم بعض اهل العلم أنه آآ آآ أن الجزم بذلك لا مستند عليه الجزم بذلك لا مستند عليه ولا برهان واضحه عليه وإذا علمنا أن حديثه عليه الصلاة والسلام تطرق إليه الوضع والكذب ولا يقبل من الحديث إلا ما ثبت بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي يعتمد فهذا الباب باب التبرك بشعره قد يدخله أيضا لدى بعض الناس وضعاف الإيمان وضعاف الدين يدخل, يدخل في باب الارتزاق وهو يدرك أن الناس يحبون التبرك بشعره فيدعي أن عنده شعره النبي عليه الصلاة والسلام ويرتزق من وراء ذلك ويتاكل أموال الناس بالباطل ولهذا أهل العلم نبهوا على وجوب الحذر من ذلك وإذا كان كذب عليه صلى الله عليه وسلم في حديثه ولا يجوز أن يقبل حديث ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبت بالأسانيد الصحة الثابتة فليس كل ما, ليس كل ما يقال أن شعرة النبي عليه الصلاة والسلام يقبل لا بد من وجود الأسانيد الصحيحة البينه التي تثبت ذلك وأما الدعاوى فهي سهلة على كل أحد ومن أهل العلم من يرى أنه في زماننا هذا يعني فقد كل ذلك ولا يمكن الجزم بشيء من ذلك بعض أهل العلم قرر ذلك الشاهد أنه لا يقبل من ذلك إلا ما جاء بأشياء ثابتة بين واضحة وإلا قد يدخل الإنسان في نوع من الخرافة والوهم والتعلقات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان فإذا ينبغي أن نعلم في هذا الباب أمرين الأول أن هذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام والثاني لا يتبرك بشيء يدعى أنه من من فصل من بدنه عليه الصلاة والسلام من شعر أو غيره إلا إذا كان هناك يقين وادله تثبت ذلك قطعا تثبت ذلك قطعا وهذا أمر متعسر إثباته في زماننا هذا والله تعالى أعلم. يقول إذا كانت عادة قوم لباس معين فهل من حل عليهم يلبس مثلهم على عادتهم لا وإنما يلبس لباسه هذا معروف يعني معروف أن الإنسان يلبس لباس أهل بلده، لكن من كان من أهل البلد وتميز عنهم بلباس ليس معتاد أصبح لباس شهرة وأصبح يشار إليه بهذا اللباس فيدخل فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن لباس الشهرة أما الإنسان الذي مر على بلد زائرا فلا يلزمه أن يلبس من لباس أهل البلد لأنه معروف لأنه معروف أنه ليس من أهل البلد وأنه زائر وأن هذا هو لباس أهل بلده فلا يلزم أن يشاركهم في لباسهم نعم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب لك